Tavarral, apsi, a legyé, szolfo, bárrt, gyömbök, gyömbi tagadó, önkéssár, karja a dínye, البشر لا موجديد الحالة أحسد الماء عند أحد ما ينغدر هنيالة حتى روحي منها خايف ينطوها رشوة تبيعني سودة يا دنيا علي سودة سولف علي وحجي بعد عجبتني كل اش هاي لا تغرك كل ضحك تعرفها عشت ويايا تاجبني أكثر من ريحت تحكي لهم بجروحي مو اللي شاركتك نفس وانت شريك بروحي انتهى في كل علاقه الداخ بيها الشامت ما جبركاني على الوفا مجبور على الذل ساكت انت مو ذاك اللي عرفته اللي حلف ما يحوفني سوده وسوده يا دنيا صدقني أبحك على الحاجي وأبحك على حنيتي قوتكاني تقاني للأسف يلضع فوت شخصيتي واقع أبشرك منتي موردت هيج تشوفني سودة يا دنيا علي سودة مرات أفكر بالمضع واذكره الايامي من كنت مني تستحي ما تحتي شي قدامي تعجبني اكثر من ريحت تحتي لهم وجروح وانا اللي شاركتك نفس وانت شريك بروح